كَمَا اوحينا الى نوحا والنبين من بعده <تصفيق> ان اوحينا لك كما اوحينا الى نوحا والنبين من بعده واوحينا مَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْطَاطِ وَرِئَا وَأَنْجُوبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيْنَ هَذِهِ النَّاسُ نَادِ اسْمِ اللهِ اسْقِ وآتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا